اسطوانات ا ل غ ر ي ب ا ل د ي ه بيضه ي ل ي هجرت الحبايب زدت الهجران قلبي عطرها ا ج د ا د ほらほらほらほらほらいらほら 「わーいしょ」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」」「」」「」」」「」」「」」「」」「」」」「」」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」 و ي ب الغيم ا ل ر م ا د علينا منشور وسيدي رحلات ا ل و ا د وصيد العصفور ا ل ل ي هزرت الحبايب ب ت ا ل ه ز ر ا قلبي عطره اجداد شاعل نيران